ومال الضال من من أنصار ربنا إننا سمعنا منادين ينادين الإيمان ينادين الإيمان أن آمنوا بربكم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وترفعنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أنني لا أضيع عمل عاملا منكم عمل عاملا منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوثوا في سبيلي وقاتنو وقتنو لا أكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار توابا من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 وبأس لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزل من عند الله وما عند الله خير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 خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجورهم عند ربهم والله سريع الحساب يا